بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عمال الدين أبي الفدا إسماعيل بن كثير القرشي دمشقي رحمه الله تعالى وغفر له نقرأ على شيخنا عبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين وفي الدرس السادس والسبعين بعد المئة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 المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين زيف ماذا لما تقدم لما تقدم السياق في الرد على النصارى وهكذا في الشعب مم. طيب عندكم جميعا السياق ولا بيانوا في نصفة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى على قوله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الآية المناسبة الثانية لما تقدم بيان الرد على النصارى وفي نسخة الشعب لما تقدم السياخ كما قرأ نعم قال رحمه الله المناسبة ثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واحتقادهم الباطل في المسيح وتبين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه و... إلى عبادة ربه تعالى شرع في الرد على اليهود قبحهم الله وبيان أن النسخة الذي أنكر وقوعه وجوازه قد وقع فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة على الرج على اليهود ورد على النصارى ورد على أهل الباطل والكفار وأهل البدع والأهواء هذا أصم نصول أهل السنة والجماعة ولذلك إذا رأيت الرجل يقول دعنا من هذا فإن في عنده خلط وإما وأنه منحرف في مذهبه إذا زكى أهل الباطل أو أنه قال دعنا من هذه الأمور ولنتكلم في أهل الباطل فهذا رجل إما أنه مخلط وإما أنه صاحب هوا يكفي فاحذره على دينك لأن رد على أهل الباطل من الكفار أو أهل الأهواء أصلا من وصول أهل السنة والجماعة ولا يبين حالهم إلا بهذا الرد عن طريق العلماء بد لا بد من هذا ولذلك قال الله جل وعلا مقدما الكفر على الطاغوت على الإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة يقول حذيفة رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وكما قال القائل عرفت الشر لا للشر ذاتي ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه فهو ربما يدخل الشيطان على بعض الناس حتى من أصحاب المنهج الصحيح أو من أصحاب النية الصالحة أو الخالصة من أنه يعني لا داعي لأن هذه الأمور تفضغ الصف وتشتت الشمل فلا مانع أن نخالط أهل الأهواء أو نلمع منهم ولا زلت أقول وأكرر أن من أخطر أهل الأهواء في هذا الزمن هم الحدادية لا سيما الحدادية الجدد لا أعني أتباع محمود الحداد لأن هذا عواره منكشف لما بدعوا أبا حنيفة وبدعوا الناوية وبدعوا ابن حجر وبدعوا الأئمة عواره منكشف وإنما أخطر منهم وأضر وهم كالعقارب يخفون أبدانهم في التراب ويظهرون رؤوسهم فإذا تمكن لدعوا أخطر من هؤلاء الذين يشرحون كتب السنة وربما دعوا إليها ومن خلال هذا التدثر بكتب السنة والدعوة إليها يطعنون في أهل العلم وطلابه فهؤلاء في الحقيقة أخطر ما يكون أخطر ما يكون هذه الفئة وتلك الجماعة التي في بعض انتشرت في بعض البلدان في الصعيد وفي بعض الأماكن لابد أن يحذر منها ولا تملوا من كثرة التحذير فبعض الإخوة قبل هذه الفتن كنا دائما نحذر من القروج على ولاة الأمر وإمة الجور حتى أنهم قالوا أكثرت جدا من هذا فلما جاءت الثورة اللامباركة لم يثبت بفضل الله عز وجل إلا من كرر عليه هذا الكلام فلا تملوا لأن حينما نكرر هذا لا نكرره إلا لأنه موجود في كل متن من متون السلف وفي كل كتاب من كتوب السلف في العقيدة والمنعج لا تملوا ولا تسأموا من هذا إن هذا التكرار مهم لرسوخ العلم في الذهن حتى إذا جاءت الشبهة لا يتعلق الإنسان بها وأنتم ترون ترون الفتن خطافة والإنسان لا يؤمن على نفسه لا والله لا يؤمن المرء على نفسه أبدا طالما أن فيه نفس يدخل وسرد لا سيما إن كان عنده خلطة بأهل البدعة ولو كانت مهكالمة أو مهاتفة لا يؤمن على قلبه ولو كانت كلمة تكلمها مع لا يؤمن المرء على نفسه أبدا ولذلك حينما ترى مثل أيوب السختياني لما يقول له رجل وإماه من الأئمة أئمة السنة أنتظر أكلمك كلمة قال لا ولا نصف كلمة وأشار بإصبع أيوب ياب أن يسمع ذنيه نصف كلمة،, كلمة ونحن ما شاء الله أقوى من أيوب في المنهج العقيد نستمع نستمع ونستمع, ونستمع، حتى تخيم البدع على القلب ويظن المرء أنه على الحق وإنما هو على الحراف وضلاله وهو لا يشعر وهذا من أخطر ما يكون رياذ بالله فالعلماء لك والله نصح ولا أحد أنصح لك حينما يحذرون من شخص لا يحذرون إلا بعد نصيحة وهم أنصحوا الناس لك بعد الأنبياء والمرسلين ورثتهم العلماء هم أنصحوا الناس للناس بعد أنبياء الله ورسله وهم أحرصوا الناس على هداية الناس وسوقهم إلى حياض الحق وإلى رياض الجنة وإلى طاعة الله ومحبته سبحانه وتعالى وإذا حذر العلماء من شخص فحذره وابتعد عنه, ابتعد عنه ولا تضر نفسك لأنك أنت الذي تضر نعم ف يعني بيان الله عز وجل عن اليهود والنصارى في ضلالهم وكفرهم هذا فيه بيان أنه لابد من بيان حال أهل الباطل وأهل الضلال نعم قال رحمه الله وقد <تصفيق> تقول أن تتحذر من الجلوس مع أهل البدع والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعت زينب اليهودية على طعام جاء في حين أنكم تخلون لا, لا تأكل ولا تشارب ولا تجالس ولا تماشي أنه تقول نعم لأن السلف قالوا ذلك لأن حال اليهود والنصار أظاهر كل أحد يعرف أنهم على الباطل أما أهل البدع فقد يكون معهم شيء من الحق وشيء من الباطل يلبسون على الناس أمر دينهم يوم كهذا سعيد الشرقاء وصار يحضر عند بعض المشايخ ويطعن في الآخرين وكان يجلس عندنا هنا ويجلس عند غيرنا أيضا فينتبه لهذا, لهذا. أن المرأة والعياذ بالله قد, قد يعني يحصل عنده التفاة لمثل هؤلاء نعم قال رحمه الله فإن الله عز وجل قد نص في كتابه من التوراة أن نوحا أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبلي وعلبانها فاتبعه بنوه في ذلك وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك وكان, وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة في شريعة إبراهيم وقد فعله الخليل إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة, على سارة وقد حرم مثل هذا في التوراة عليها عليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا وقد فعله يعقوب عليه السلام وفي نسخة سائغا ولعله الأظهر الله أعلم سائغا نعم نعم وقد فعل يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة وهذا كله منصوص عليه في التورات عندهم فهذا هو النسخ بعينه فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة فما بال فما بعض ما حرم نعم في أحلاله بعض ما حرم في التوراة فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه وكذلك ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم ومن التي أبيه إبراهيم فما بالهم لا يؤمنون كل هذا النسخ لا يكون إلا في جانب الأحكام والشرع أما العقيدة, أما العقيدة والتوحيد فلا يوجد فيه نسخ أبدا لا يمكن أن يوجد فيه نصر لا يباح الشرك في شريعة دون شريعة لا الشرك محرم في جميع الشرائع والتوحيد أوجب الواجبات في كل الشرائع ولذلك لما ذكر الله الدين أفرده إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينة أما الشرائع فقال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة نعم ولذلك أفضل أن لا يقال الأديان السماوية لأنها ليست أديان إنما هي هو دين واحد وقال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وهو الإسلام نعم <تصفيق> قال رحمه الله ولهذا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة أي كان حلا لهم جميع, أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل ثم قال قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فإنها ناطقة بما قلناه فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت وتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسق وظهور ما ذكرناه فأولئك هم الظالمون ثم قال تعالى قل صدق الله أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبيان ولا أوضح ولا أتم كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال تعالى إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات نقام إبراهيم ومن زخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن أول بيت موضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم ويضوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل الذي يزعم كل من من طائفة النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه ولهذا قال مباركا أن يوضع مباركا وهدى للعالمين نعم وقد كذبوا في هذه الدعوة لأنهم لو كانوا صدقا يريدون إبراهيم معهم اليهود أو النصارى لاتبعوا دينه ومنهجه هو, هو الحنيفية الإقبال على الله والميل عن من سواه سبحانه وتعالى فدعوة المحبة لا يكفى فيها الدعوة وإنما لابد من البرهان قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل الحسن رحمه الله هذه الآية شاهدة بكذب كل من ادعى محبة الله ولم يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم في أن أنه كاذب في هذا الادعاء وهذه الآية تسمى آية المحنة يمتحن الناس إن كان صادقا أم كاذبا في محبة الرسل بل الذي يحب منهج السلف يتبعه عمل علما وعملا ودعوه ونصرة علم يتعلمه وعمل يعمل به ودعوه يدعو اليه ويبتلى فيصبر يصبر في سبيل هذا المنهج المبارك حتى يلقى ربه جل وعلا هو راض عنهم نعم ولا يكفي يلقى مجرد المحبه لأن الشبهات حول هذا المنهج كثيرة لا يكفي أن تحبه فقط لابد أن تتعلمه وأن تعمل به وأن تدعو إليه أن تدعو إليه وتنصره لابد قال رحمه الله وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الأعمس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قال شيخنا المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل عليه السلام والأقصى بناه يعقوب عليه السلام وهو حفيد إبراهيم فهو ابن اسحاق والمسجد النبوي بناه نبينا صلى الله عليه وسلم وبناء هذه الثلاثة او كل الثلاثة على هذا في الترتيب على هذا المسجد الحرام بعده المسجد الأقصى بعده المسجد النبوي نعم <تصفيق> قال رحمه الله قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلف كلها مسجد وأخرج البخاري ومسلم من حديث لا مش به وهذا من خواص هذه الأمة أيما رجل أدركت خلص من أمتي فليصلي عنده طهوره التراب وعنده المجد الماء وعنده له يصلي نعم. وهذا عام ومخصوص في بعض الأماكن نهي عن الصلاة فيها كالصلاة في الأرض المعصوبة ونحو هذا نعم والصلاة فيه مبارك الإبل وعطان الإبل نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما جاء النهي عنه عن الصلاة فيه نعم فهذا عام مخصوص نعم الأرض كلها مسجد كلها مسجد المخصول إلا ما نهي عنه قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سيد بن سليمان حد قال حدثنا شريك عن مجالد عن الشعبي عن علي, عن علي في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة قال كانت البيوت قبل قبل قبلة ولكنه قبله الشعب قبلة قبله نعم. قال كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله قال شيخنا أول بيت نور لعبادة الله يعني لعموم الناس نعم ولذلك كان الكفار يحجون إلى البيت وكان يحجون عرايا الرجال والنساء يظنون أنه لابد أن ينسرخ من ثيابهم هي بالمعاصي والذنوب وهذا من الجهل كانت المرأة تطوب بالبيت تستر السوء المغلظة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى منه فإني لا أحله يفعلون ذلك تعبدا نعم قال رحمه الله أحدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربي قال حدثنا أبو الأحوصي نعم وحدثنا أبي نعم قلت في الأول وقال ابن أبي حات في الأول ماذا قلت أعيد وقال ابن أبي حات وقال ابن من حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن المجالد عن الشبي عن علي في قول تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك قال كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله وحدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحواص عن سماك عن خالد بن عرعرة قال قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض قال لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا أهل البركة هذه يعني العباد فيه والطاعة فيه تفضل غيره وأما جدرانه ومحرابه ومنبره فلا يتبرك به فما فعله بعض الجهان المسلمين من التمسح ببعض أعمدة المسجد أو بالمنبر أو بالمحراب أو ما شابه ذلك هذا من البدع وهو من التبرك الممنوع هو ذريعي الشرك. إنما يصلى في لفضيلة الصلاة فيه وهكذا نعم ومن بلا المنكرة ينكرها عمر رضي الله عنه وغير من الصحابة التمسح بالآثار القديمة ولما رأى عمر ابنه, ابنه عبد الله عبد الله ابن عمر يكثكف دابته في الموضوع الذي كانت تسير فيه دابة النبي عليه السلام نهاه عن ذلك وانتهى لا صح التبرق بالآثار القديمة غير حراء ولا جبل أحد ولا البقيع ليس في هذه الأشياء كلها بركة ولكن هل أحد كان يحب النبي عليه الصلاة والصلاة وأنشأ الله فيه شعورا يحب به الرسول والصحابة نعم ويحبه الرسول جبل يحبنا ونحبه أحد جبل يحبنا ونحبه ولا يجزي التمسح بالروضة الخضراء انما يشرع الصلاة في المسجد في الروضة وغير الروضة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بالقبر وهذا أشنع وأشد وهذا على الشرك ولن يستطيع أحد أن تمسح بالقبر كما قال ابن القيم وأحاطه بثلاثة الجدراني لا يستطيع أحد الحمد لله لكن قد يقع الشرك عن بعد في قبر في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أما أن يذهب في التمسح بالقبر ذاته فلا فأنه محاط وعنده الجند يقفون هناك يمنون أحد من قربانه والتمسح به نعم لا يجد التمسح بالكعبة ولا بأستارها بجدرانها ولا بأستارها واستلام الحجر الأسود إنما هو عباده لا لبركة في هذا الحجر كما عند البخاري في صحيح أن عمر رضي الله عنه في الطواف لما جاء يستنم الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك تقبيل الحجر الأسود واستنامه ووضع الجبهة تقبيله بالفم ووضع الجبهة عليه واستنامه باليدي هذه ثلاث سنة ذكرى الشوكان رحمه الله هذه ليست تبركا ولا سجودا للحجر لا وإنما هو حجر ككل أحجار الدنيا الأحجار في ميناء في عند جبل النور وفي غار حراء والحجر الذي فيه الكعبة أحجار الكعبة هي أحجار ككل أحجار ليس فيها أي مزيع أبدا لا يوجد أبدا حجر يستلم تعبدا لا تبركا إلا الحجر الأسود ذلك إذا قبل الإنسان أي حجر تعبدا هذا من الضلال والباطن وإن من الذي يقبل تعبدا لا تبركا فقط هو الحجر الأسود في الكعبة وأما التزام أستارها او العطر بعض الناس ياخذ العطر الذي في الكعبة فيدهم في به بدنه هذا يجب إنكاره على الناس يجب أن ينكر هذا الفعل أنه وسيلة وذريعة إلى الشرك فيجب صيانة جناب التوحيد أن النبي الصمصانة هو قولا وفعلا لذلك الإمام جل شيخ الإسامة في كتاب التوحيد ذكر صيانة جناب التوحيد في بابين باب في الأفعال وباب في الأقوال أظن بالرأس هذا تكرارا لكن قال علماءنا ومشيخه ليس تكرارا وإنما هو باب منهما في الأفعال صيانته في الأفعال والباب الآخر صيانته في الأقوال نعم وكل فترة يكون بعض الكتاب لسيما في السعودية عند وجدت هذه الأماكن فيحاول أن يثير هذه الفتنة فتنة تعظيم الآثار تعظيم الآثار لأنه يوجد هناك البقيع ويوجد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجده ويوجد غار حراء ويوجد جبل أحد ويوجد جبل النور ولكن أهل العلم والله الحمد علماؤنا ومشيخنا والله الحمد مننا يقطعون دابر هؤلاء فلا بد من تحذير الناس من هذا في المشاهد والأضرحة والقبور نعم نعم يستلم هذا الركنان فقط السلام. ما عدا ذلك وما فعله معاوية وإن كان فعل الصحابي وملك الملوك الإسلام معاوية بن أبي شفيار رضي الله عنه إلا أن هذا الشهاد من معاوية أنكره عليه عباس فقال فقال ابن عباس وقال فقال معاوية يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجور مهجورا قال ابن عباس هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لأننا نحن على اتباع الرسول لا رسالة فيه لمعاوية رضي الله عنه رضي الله عن الجميع فالصواب كان مع ابن عباس ولا مع معاوية لماذا لأن معه النص الدليل انتهى معه الدليل انتهى نعم نعم آمين لا اعلم هذا انه من الجنة او من غير الجنة. الله اعلم جاء في ذلك نص فنعم ولو كان من الجنة ويقول انه كان ابل سوادته ذنوب بني ادم كل هذا ليس عليه دليل من السنة صحيح ابدا نعم عمرو خالد ذاته عمر خالد الرجل ليس من أهل العيد وهو رجل جاهل جاهل متجرر على دين الله على الفتوى والكلام في الدين يحذر عمر خالد نعم ليس من أهل العيد عمر خالد ليس من أهل العيد ولا نعلم له شيخان ولا نعلم له كتاب في السنة درسه إنما هو رجل جاء يجمع بين البنين والبنات والمتبرجات والسافرات ومعبوا الرجال في مؤتمراته وبلو يلعب الرياضة يلبس ملابس الرياضة ويلعب مع البنات مع احتزاز أجسادهن ونهودهن والعياذ بالله وظن أن هذه الدعوة إلى الله وأتضر أن هذه وسيلة ماذا أفعل كيف أدخل بيوت الأغنية في الزمالك وفي المهندسين وفي كذا وفي كذا من نكلفك يا عمر خالد أن تدخل بيوت فادعوا إلى سبيل ربك في المساجد وفي كل مكان على طريقة الرسول من اهتدى في نفسه ومن ضلف عليها ولا تجر وزرة وزرة وزر أخرى نعم فهذه الدعاء التذر كل فترة من بعض الجهلاء كتابا كانوا أو صحفيين أو غير هذا لا يلتفت إليها أصلا لا يلتفت إليها أصلا لا عمر خالد ولا أمثاله نعم قال رحمه الله وذكر تمام الخبر في كيفية بناء بنا إبراهيم البيت وقد ذكرنا ذلك مستقصى في, سورة مستقصى في سورة البقرة فأغنى عن إعادته وزعم سدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا وصحيح قول علي فأما, فأما الحديث الذي رواه بهقي في بناء كعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر بن العاس مرفوعا بعث الله جبريلا إلى آدم وحواءا فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له ثم أمر يعني آدم ثم امر بالضواف به وقيل له أنت أول, أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس فإنه كما ترى من مفرداته ابن لهيعة وهو ضائف والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمر ويكون من الزاملتين, الزاملتين قال شيخنا راحلتين من الإبل نعم <تصفيق> نعم التي أصابهما يوم, يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب قال شيخنا فلا يعول عليه لماذا لا يعول عليه مع أن أخبار بن يسري ثلاثة أحوال لأن هنا قول عبد الله بن عمر مخالف للنص مخالف للنص لأن أول من بنى البيت هو ابراهيم الخليل عليه السلام وليس آدم قال رحمه الله وقوله تعالى للذي ببكه بكه من اسم من اسماء مكه على المشهور قيل سميت بذلك لأنها تبكوا اناقه الظلمه والجبابره بما يبكون بها ويخضعون عندها فكلا و... يبكون وشعب وفي نسخة بمعنى أنهم يذلون بها ويقضعون عندها نعم نعم قال نعم نعم وقيل لأن الناس يتباكونا فيها هكذا يتباكونا بالتجديد بالتجديد الكافة أن يزدحمون قال قتالته إن الله بك به الناس جميعا بخلاف يتباكى بالتخفيف ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا من البكاء يتباكون ازدحام نعم نعم قال, ق... قال قتالته إن الله بك به الناس جميعا فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها وكذا ولذلك استفنى النساء العلماء المسجد الحرام من هذا النساء لا مانع لو صلت المرأة أمامك لا مانع لا مانع أبدا بل بعض العلماء يرى جواز مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام خاصة للزرحام الذي فيه وإن كان أظهر والله أعلم أنه لم يثبت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في خصوصية المجد الحرام في أنه لا يتخذ فيه سترة الصواب أن المجد الحرام يتخذ سترة يقترب الإنسان من عمود هكذا يكون أمامه حال القيام فإذا رد أن يركع رجع ويركع فلا يسجد رجع وسجد فإذا وقف القراءة وقف مقاري من العمود حتى لا يمر أحد لأن المرأة تقتع الصلاة لكن ربما أحيانا لا تستطيع يعني امرأة جاهلة ماذا تفعل معها لا تستطيع حتى لو فعلت معها هكذا تفعلك هكذا على وجهك هذا يوقع أحيانا وغضت جاه يدفعها فاضربتها على وجهك لأن ربما تكون متعبة أو مجهدة يعني مجهدة ومتعبة وهي يعني لا تستطيع أن تمر من بعيد فإن تمنعها وهذا يمنعها ف <تصفيق> أن ذلك في الحج والعمر ينسى أن يكون صبورا يصبر على الناس ويصبر على أذية الجهام المسلمين يصبر إذا ضربه أحد إذا سبه أحد يمر في ويمشي يمشي حتى لا يضيع عمله ويفسد عمله يمشي, يمشي وتحسن أخلاقه وإذا دخل الإنسان حدود الحرم يتذكر أنه في موطن يعظم فيه الذنب ومن يرد فيه بإلحاد بغل يذق من عذاب الاله جرب الاغراض الانسان الذنب لا يعظم لا لا, لا, لا, لا يتكاثر ولكن يعظم هذا قول حق لا يتكاثر لا تكون السيئه سيئتين ولا ثلاثه ولا اربعه وانما يعظم الذنب فالانسان اذا دخل حدود الحرم يضع في قلبه وذهنه أنه في مكان عظيم فيعظم شعائر الله أن هذا من تقوى القلوب وهو خير له عند ربه تعظيم حرمات الله وأناس إذا دخل مكة ترى أخلاقه عجيبة يضرب ويشتم وتزحم على الحجر تقبيل الحجر سنة ويكفيك الحمد لله إلا ما تأثر لك رشدة الزحام أن تشير إليه بيلك ولا تقبلها او اذا كان معك شمسيه او محجن او عصا تشير اليه بالعصا فقط فقط ولا تقف بعض الناس ياتي عند حدود كان هناك خط اسود في البلاط الذي في صحن الكعبه في صحن المطاف يقف عند هذا ولا بد ان يقف خمس دقائق وياتي الناس في زحام ياخذونه مع موجد الزعف او بما يموت وإنما المشروع هو أن تلتفت إليه بصدرك وبعض الناس يشير هكذا لا لا بد أن تلتفت إليه بصدرك تلتفت تجعل صدرك تجاه الحجر وتشير الله أكبر وتنصرف في لحظات ثواني معدول الله أكبر وتنصرف لكن بعض الناس يقف يفعل هكذا بيده أو بيديه ويقبل ياله ويمس بها بدنه هذا من هذا من البدع عندما فقط تقبل الحجر إن تيسر لك إذا لم يتهسف امضي اشر اليه بيدك في سبعه اجواط وامضي فقط نعم نعم هذا الامر ان شاء هذا عام مخصوص من همس فلم يعملها هذا عام مخصوص فقط هذا المكان الذي يؤخذ الإنسان على مجرد الإرادة لعظم هذا المكان فقط نعم نعم نعم هذا هذه الرسول في حجته رسول استلم الحجر عليه الصلاة والسلام هذا أيضا جاء في السنة و الدعاء الوحيد الذي ورد في السنة ما هو أين وما هو لأن بعض الناس سمعوا كتاب فيه دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثالث مثل هذا كتاب الأذكار دعاء الشوط الثالث إلى الشوط السابع كل شوط في دعاء هذا ليس من السنة في شيء إنما أنت أدعى ربك سبحانه وتعالى بأن يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة ولا يوجد ماثور مأثور في الطواف إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات الحسنة وقنا على الأثاب النار بين الركن والمقام مقام إبراهيم عليه السلام فقط ولذلك العلماء يقولون لو أن الإنسان حج حدث لم يتكلم فيها كلمة واحدة الحج الصحيح والخطأ صحيح بين الركن والمقام بين الركن والمقام نعم قال رحمه الله وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن شعيب ومقاتل بن حيان وذكر, وذكر حمد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال بكة من الفج إلى التنعيم وبكة من البيت إلى البضحاء وقال سعبة عن المغيرة عن إبراهيم بكة البيت والمسجد وكذا قال زهري وقال أكرمة في رواية وميمون تنازل علماء في حدود الحرم هل هو المسجد الحرم فقط والاختيار الشيخ محمد XX رحمه الله أم, أنه أم, أنه أم أن خرج المسجد أيضا يدخل في المسجد من حدود الجعرانة والتنعيم وهذه الجهات والأظهر أنه حتى بعض الأماكن خارج الحرم خارج المسجد من داخلة الحرم لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز سبحان الذي أسرى بعبره ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والنبي عليه الصلاة والسلام أسرى به من دار أم ولم يسرى به من المسجد الله قال من المسجد الحرام فكل مساجد مكة شرفها الله تدخل في فضيلة الصلاة ولكن أعظمها هو مسجد الكعبة الذي فيه بيت الله الحرام الكعبة شرفها الله وكل المساجد داخل حدود الحرام تدخل يدخل فيها الصلاة تدخل في فضيلة الصلاة هذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه الدليل وهو مرجح من ردة أوجه نعم <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله وقال أكلمة في رواية وميمون بن مهران البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة وقال أبو صالح وإبراهيم النخائي وعضية العوفي ومقاتل بن حيان بكة موضع البيت وما سؤالك مكة وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة مكة وبكة والبيت العتيق والبيت العتيق والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وقد ذكروا لمكة اسماء كثيرة مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم وأم القرى وصلاحة وصلاحة والعرش على وزن بدر والقادسة لأنها تظهر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنون وبالباء أيضا والحاظمة والنساسة والرأسة وكوثة والنساسة والباسة بالنون وفي نسخة وفي نسخة والباسة طيب والرأس وكوث والبلدة والبينة والبنية والكعبة وقول فيها لعلنا نقف عند هذا القدر رفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم من حق اامن الله دائما في القران على ابراهيم عليه السلام انه كان حنيفا وما كان المشركين لماذا يبين عن ابراهيم وما كان من يعني, من يعني داعي التوحيد بيده وقوله بلسانه وعمل ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء وخليل الرحمن عليه السلام حطم الاصنام بيده ودع الناس إلى ترك عبادته واليهود والنصارى كل من قالوا اليهود قالوا ابراهيم كان يهوديا والنصارى قالوا المصرانية فقال الله بل كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين فأبطل دعواهم أنه معهم ذلك بعض فرق الدولة الآن بعض المتدين يقول أننا الشيخ بن باز على معنى في الانتخابات معنا استوغل الانتخابات قال لي معكم في الانتخابات وإن الانتخابات أنتم معه لا أن يوافقونه إذا رافق الأهواء ويخالفونه إذا خالف الأهواء لا. وهو ليس معهم في الانتخابات في الحقيقة رحمه الله في فتاة لجنة الدائمة برئاسة سماحاته رحمه الله لما أرض عليه السؤال في الانتخابات وأنه يقسم على احترام الدستور المخالف لشريعة الله قال هذا لا يجوز وهذا لما أرض عليه مخالفة واحدة فكيف عدة مخالفات وجملة من مخالفات نعم وفقنا الله يقوم يحب ورده وصل الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم